الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم Elhamdülillahi Rabbi'l'alemin. Allahumma inni min دِينًا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا صِرَاطًا الَّذِي Oh, it is.